بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَأْتِي بِصُحُفٍ مُّطَهَّرَةٍ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إلا ليعبدوا, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حُنَفَاءَ أَوْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا تُؤْتَى الزَّكَاةُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ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 وَلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ أَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ